ابل فضل يامن اسس الفضل والاباء ابل فضل الا ان تكون له ابا ابل فضل يامن اسس الفضل والاباء ابل فضل الا ان تكون له ابا ابل فضل يامن اسس الفضل والاباء بل فضل الا ان تكون له اباء بل أبا فضل ياما اسس الفضل والاباء بل فضل الا ان تكون له اباء عبا وحملت اذ رفعت لو أي لوائها لبيت اب القد اليك نداءها وحملت اذ رفعت لو أي لوائها وانا ها اختر مناصر وانا ها اختر مناصر ادى الى وصانا اخاها فبداوا ترمزت حياتي ولم تكن يوما لمثلك انتى نظراء نظراء وقف الزمان لكي يخلد وقفته وقفته فوق الفرات ترتدي فيها ماءها ماءها مستذكرا عطش الحسين وأهله اهله فرحلت كي تسقي الخيام ظماها ها عند الفرات بغرفته فاسمعت الدنا صداها يا عبا فصلتضم ريهم يا عبا تملغ لو شرب تجزاءها يا عبا جزائها نديت اب القد اليك نداءها وحملت اذ رفعت لو ايو لواءها لبيت ابن القد اليك نداءها وحملت قد رفعت لو ايو لواءها ونهاد تخيرا مناصر ونهاد تخيرا مناصر ادى الى ابناء فاطمة وصانت. اذا اغفلت وترمزت حياتي ولم تكن يوما لمثلك ان ترى نظراها نظراها قد انجبت كمن الفحول لم يعرف التاريخ بعد وفائها وفائها ام اصيله اكرم بها اكرم بها ام انفدت لامامها ابنائها ابنائها لذتك من سدي الكرامه والوفا يا حف الحسين فكنت انت عطائها يا من حيدر فجمعتما في كربلا اليكت صد بلاها يا عبا لا انا لبيت اذ نداءها وحملت اذ رفعت لو اي لوائها لبيت اذ القت اليك نداءها وحملت اذ رفعت له لو ايوب لو اها ونهاد تخير مناصر ونهاد تخير مناصر ادى الى ابناء فاطمه وصان اخاها حياتي ولم تكن يوما لمثلك اندرى نظراء نظراء قَرَتْ لَهَا عَيْنُ الكَرِيمَةِ زَيْنَبِ زَيْنَبِ لِتَرَى كَأَمَلٍ أَمْ تَصُونُ خِبَاءَهَا, خباءها فَطَبَقَتْ تَقُصُّ عَلَيْكَ دَوْرًا عاصِفًا عاصِفًا فِيكَ الشَّهَامَةُ مَعْتَزَمْتَ طاب الحديث الحلو من يا عبا اخت وامك على الجواد زاغ يا عبا تروي مصاغره الكرام بقصتين يا عبا قد انجبت ولم تشا اخفاها يا عبا اخفاها بديت اب القد إليك نداءها وحملت إذ رفعت لو أيو لو أها لبيت عبد القد إليك نداءها وحملت إذ رفعت لو أيو لو أها وأنا مناصر أدى إلى لنا افاطمه وصانا اخاها فغدا وترمزت حياتي ولم تكن يوما لم افتك الدران و براءا سيفك ان تطمئن قلبها, قلبها بيد انتلق قنت في غد جزائها غدائها تصاعد بيضاء تدعو ربها ربها ألا يخيب السائلون رجاءها رجائها ايها الفضل الكريم وانني يا عبا يا ورد دارك عشقا افناها يا عبا عدت احنو في البلاد لبقاعتي يا عبا الا لدار قد عشقته فيناها يا عبا هنا اها بديت اذ القت اليك نداها وحملت اذ رفعت لو اي لو لبيت اذ القت إليك نداءها وحملت إذ رفعت لو أيوب لوائها ونهاد تخيرا مناصر ونهاد تخيرا مناصر أدى إلى أبناء فاطمتي وصان اخا اغفى فغدو ترمزت حياتي ولم تكن يوما لمستك انتى نظراها نظراها الا لاعتاب الحسين مقبلان, مقبلان لو اسعف الحظ العثير لقائها والى رحابك ان اجدد جيرت فان الوفي ولست ممن ساها لنصفن دار العتاب بحرقتي يا عبا وبدموع هوات العيون بكا ونقول قد طال الفراق وقد شكى يا عبا أرض العراق من الطغاة جفاغا يا عبا جفا اما ليت نداءها وحملت اذ رفعت لو أي لو اها نبيت ابن القد اليك نداءها وحملت اذ رفعت لو أي لو اها وانا ها تخير مناصر ولها تخير مناصر ادى الى ابناء فاطمه وصانا اخاها فغدا وترمزت حياتي ولم تكن يوما لم افتك اندر نظراها نحن الذين نصون عهدك بالوفاء بالوفاء والحافظون مد الدهور وفائها استدون عن الحياض بانفسي بانفسي هوت الفداء فارخصت اشلاءها اشلاءها الوارثون عن الحسين كرامات يا عبا رفعت كرامات الطغا اذا اغتاه فالعباسي من اثاره ما نملا الدنيا به اصداء اغاني يا عبا اصداها لبديت اب نداءها وحملت اب رفعت لو ايوه, أيوه لو ايوه لبيت اب القلقى نداءها وحملت اذ رفعت لو ايوه لو لهاد تخيرا مناصر ولهاد تخيرا مناصر ادى الى ابناء فاطمه وصانا اخاها فمدوا حياتي ولم تك يوما لم استك قلب ترى نظراها